الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُلْكَ يَوْمَئِذٍ لِمَنْ يَحْفَظُهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في جنات Mm-hmm. <laughs>